لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملدت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم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 اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا واضرب لهم مَثَلَ الرجلين جعلنا لِأَحَدِهِمَا جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا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 هناك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صَغِيرَةً ولا كَبِيرَةً إلا أَحْصَاهَا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدًا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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ طال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُ مَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَأَوْزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أَفَحَسِبَ الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا